فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ الْأَتُوجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُنَّ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَمْمَعِي أُو رَحِمَنَا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 فَمَن يَأْتِيكُم بِمَا إِمَّا